ولا الطالين والسماء والطالق وما أدراك ما الطالق النجم والساقب إن كل نفسه خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعين قادر يوم الدبل السراء والسماء بات الرجع والأرض بات الصدق إنه لقبل فصله وما هو, هو بالأسل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فبهر